من الحق وما أجرك من الحق كذب السموذ وعد بالطريعة فأنا سموذ فهدي بالطريعة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها قرعا كأنهم أعداد نقل خاوية فما الكرى لهم من باقية فتكات بالخاطئة فعقل رسول ربٍ فأخذ من أخلاق الربيه إن لنا طرنا وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تبجرت وتعيا أذنوا واعيا فإذا نفخ في الصوت واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شفت السماء فهي يومئذ وامية والملك على أرجائها ويحمل ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من كتابه فيمينه فيقول ما أقرأ كتابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها جانية كنوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من موتي كتابه في شباله فيقول zavě وlem jd ma jd zavě رَمَى السُّوَّمَ نِبْرَاعًا فَدَبُّو إِنَّهُ كَ ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول شيء وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاهر قليلا ما تذكرون تَذِينُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِينِ لَأَقْطَعْنَا مِنْهُ بِيَمِينٍ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَجْهِ فَمَا مِنْكُمْ نَحْدِلْ من عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِن لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فتذبح باسم ربك العظيم